بين الجمهور وبين الاحناش طريق الخلاف في ذلك هو بين الجمهور جمهور اهل العلم وبين العلماء وبين آه آه الأحناف الكلام فيه على المسألة من أساس العقد العقد فلا إذا قصرنا العقد بالمعنى العام الذي يشمل كل تصرف شرعي عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته أو هو توافق إرادتين مظهرهما الإيجاب والقبول إن قصر إن قصرنا العقد على المعنى الخاص وهو الذي لا يتم إلا بالإيجاب والقبول وعلى أي حال يكون أساس العقد أو يكون أساس العقد الإرادة وعرض النية والإرادة لها أنصران لا تتحقق بدونهما أحدهما الاختيار وثانيهما الرضا معنى أنه يقول أحدهما الاختيار وثانيهما الرضا هنا أشار نقطة مهمة في الكلام عليه إذ الفرق بين الاختيار والرضا هذا ليس معهوزا في كلام الجمهور الحق بأن مسألة الاختيار والرضا لا بينهما وليس وليس عند الجمهور. وله أثار متبعة لذلك. لذلك أردت أن ننبه على هذه المسألة وأن الجميع لا بد أن يكون يعني منتبها لها. فلا بد من الانتباه بهذه هذه المسألة أولاً الكلام على الرضا أصله قول الله جل في علاه إنما البيع عن طراض نعم ولقوله جل في علاه إلا أن تكون تجارة عن طراض منكم وأيضاً لقوله جل في علاه إلا أن تكون تجارة عن طراض منكم أيضاً لقوله صلى الله عليه وسلم البيو عن طراض والرضا مصدر راضيا يرضى رضا نعم هو بمعنى سرور القلب وطيب النفس يعني على بال أن يكون راحة النفس في هذا البال لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه نعم والرضا ضد ضد السخط ويكون بذلك قابليه المرء دون الكراهيه ولابد الرضا أن يكون من الطرفين لأن الله يعلم أن تكون أجهة عن طراض منكما منهما وفي قوله إنما البيع عن تراض يعني الرضا يكون من الطرفين في الاستلاح فيه تعريف مختلف للأحناف وأيضا للجمهور كما قلنا لأن هناك شعرة مهمة جدا يجب نركز عليها في الكلام على العقد هنا وهي الاختلاف بين الاختيار والرضا الكتابة والاختيار في الاستطراع، أما الرضا امتلاء الاختيار، الرضا عند الأحنفية امتلاء الاختيار، وهذا دلالة واضحة جدا على أنه على أن على أنهم يختار يخالفون بين الرضا والاختيار. والمعنى بلوغه أو بلوغ نهايته بحيث يفضي أثره إلى الظاهر من ظهور البشاشة في الوجه، وايد ذلك. أو بما يدل على طيب النفس وطيب النفس يستدل بها على حسن الاختيار والجمهور قالوا هو قصد الفعل دون أن يشوبه اقراه الرضا هو قصد الفعل دون أن يشوبه الاختيار دون أن يشوبه الاختيار فالرضا عند الحنفية في هذا الباب أخص من الرضا عند الجمهور فمجرد القصد إلى تخصيص المعقود عليه يسمى رضا عند الجمهور. ترى ما قصد وكتب وهذا بدون إكراه هذا عنده رضا هذا عندهم رضا. لكن لكن الحنفية ليس كذلك. لا يرون الاختيار لا رضاها لأن, لأن الجمهور يرون أنه إذا قصد العقد وإن لم يكن الاختيار ما بلغ امتلاء الاختيار. فأكونوا فأكونوا رضا أما الحنفية ففلا من امتلاء الاختيار حتى يصح العقد حتى صح العقد إذا قلنا كذلك فالاختيار هو الاستفاضة والإسار والتفضيل وهو القصد إلى أمر متردد بين الوجود والعدم يدخل في قدرة الفاعل بترجيع أحد الأمرين هذا معنا الرضا عند عند الحنفية نعم ولذلك قال الحنفية الرضا والاختيار شيئان مختلفان من حيث المعنى للصلاح بل وجعلوا جعل الحنفية جعلوا الآثار المترتبة مختلفة الآثار المترتبة على التفريق بين اختيار والرضا آثار مختلفة فالرضا عند الحنفية أخص من الاختيار اختيار أوسع ولذلك قالوا بالنسبة الاختيار إلى أقسام ثلاثة يوجد الرضا في قسم هذه الأقسام الثلاثة قالوا اختيار صحيح وهو ما يكون صاحبه متمتعا بالأهلية الكاملة يعني يكون بلغا عاقلا مسلما مختارا يعني غير إش غير مكره هذا الاختيار الصحيح الاختيار الصحيح أن يكون له الأهلية الكاملة دون الإكراه ما يكون الفعل في قاضي مستبدا أي مستقل لن دون دون تدخل طرف آخر ويتحقق إن وإن سحب وإن وإن سحابه إكراه إكراه ما لم يكن ما لم يكن ملجئاً لكن رضا يتحقق كذا لم يكن معه أي نوع من الإكراه أما إذا وجد إكراه غير ملجئ فإن الاختيار صحيح والرضا والرضا فاسد بس شوف التفريق الدقيق يعني لو الاختيار إلا والإكره غير ملجئ دايس دايس إكره ملجئاً يعني يكون في كراهية فقط من المر فيكون الاختيار صحيح لكن الرضا فاسد لأنه طالما في كراهية يبقى إذا لا رضا تمانينة النفس التي تدل على على الرضا تمانينة النفس هيلا تدل على على الرضا يبقى أول الاختيار الذي أدخل معه الرضا هو أن يكون الفاعل قاصدا لما لما أرد نعم دون أي كرم الجد الثاني هو اختيار حينما يكون صاحبه غير الأهل يعني يكون صبيا أن يكون مجنونا وحينئذ يكون الرضا معذوم أيضا في هذا الباب لو فقد الأهلية كليا لو فاقد الأهلية كليا أو أنه ناقص الأهلية فإنه لا يكون اختيار ولا يكون رضا وهم قالوا فقدان الأهلية عندنا الجنون وعدم التمييز فقدان الاهلية عند حنفية الجنون وعدم التمييز في هذا الباب لذلك قال علماءنا بأن فقدان, فقدان الاهلية بالجنون أو بعدم التمييز يجعل الاختيار باطلا يجعل الاختيار باطلا شو لابد أن تفهموا دقة المسألة هذه هنا يعني معنى ذلك بالمفهوم أنه لو كان صبيا مميزا يبقى الاختيار غير باطل لما؟ لأنهم عندهم الصبي الملز... المميز ب... يعقدون له الصفقات في هذا البدء طبعا على ما بيناه لذلك في مسألة, مسألة الولي نعم. واختيار فاسد يبقى عندهم اختيار صحيح اللي دون الإكراه الموجود اختيار باطل مع فقدان الأهلية في الاختيار أقسم ثلاثة والاختيار الثالث هو فاسد واللي يكون في رضا موجود. وما إذا كان مبنيا على الإرادة إرادة شخص أن يتم في ظل إكراه مرجح. يبقى الاختيار الأول وهو الاختيار بكلية النفس مع وجود الأهلية تامة مع عدم الإكراه هذا اختيار برضا هذا اختيار برضا هذا اختيار برضى نعم. وأما الثاني اختيار بدون الأهلية. بفقدان الاهلية اما ان يكون مجنونا او صبي غير مميز هذا الاختيار باطل ليه لانه الرضا باطل والاختيار باطل واختيار قد يكون فاسدا وان يكون اختيار برضا المر، لكن في ظل وجود الاكراه في ظل وجود الاكراه فيقولون الرضا هنا فاسد لكن الاختيار فاسد لكن الرضا صحيح فهنا الاكراه لا ينافي الاختيار نافي الاكراه ينافي الرضا ينافي الرضا لا ينافي الاختيار مع وجود الاكراه الغير ملجئ فيكون فاسدا مع الاكراه الملجئ ولكن الإكراه القسمي ينافي ينافي الرضا هذه الاقسام التي عند الحنفية وكل ذلك خطأ وكل ذلك يعني غير موجود عند الجمهور الجمهور الدوم الاختار والردى سواء الاختار والردى والردى سواء طبعا كل الكل يتمسك بالآية يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم والحق أن هذا الاختلاف بين الرضا والاختيار وهذه هي جمعية المسألة أردت أن نتكلم فيها للمصنف في هذا الباب وهي مسألة مهمة جدا تتأثر بها العقود والسترى نحن قلنا الجمهور يختلفون مع الحنفية في الاختيار والرضا ولأن الاختيار والرضا سواء عند الجمهور مختلف فيها عند الحنفية ولهم أقسام ثلاثة اختيار مع كامل أهلية بدون إكراه الملجئ يبقى اختيار مع رضا اختيار ب... ما... مع مع مع انعدام فقدان الاهليه يبقى اختيار رضا باطل واختيار مع اقراه للملجئ فيكون الرضا فيه كلام ولكن لا ينفي ال... ال... ال... الاختيار ولذلك قالوا الاختيار هنا يكون فاسدا لكن الرضا الرضا يكون متوافر واما الجمهور يرون كل التخريقات هذه ليست موجودة لكن هل لها اثار فقهيه يعني هل هذا الكلاس اختلاف لفظي بينهم يعني هذا الاختلاف اختلاف لفظي بينهم امن اختلاف اختلاف يعني جوهري ليس لفظيا والاختلاف ايكون فيه يكون فيه فبالذات يكون فيه لقطه في هذا الباب الحق ان هذا الاختلاف فيه في تتعلق عليه اثار خلاف هو خلاف جوهري خلاف معنوي وليس خلافا لفظيا تظهر تظهر هذه هذا الخلاف يظهر جدا وهذا الذي يهمك على أن تعلم أين النزاع أين النزاع في هذا الباب هذا الذي نتكلم فيه فترى أنه في هذا الباب أثارا تترتب على هذه المسألة وترتب هذه الأثار على هذه المسألة ستعرفها في إيش في طلاق الهزم في العقود العقود المتص المتصرفية عقود البيع عقود الطلاق للهازم أو المكره أو المخطئ أو السكران، فمن لم يفهم المعنى الموضوع الإجبار الصبوب، هي تذهب الحنفية لصحة العقود غير غير مالية، مالية مسألة الطلاق والنكاح، فطلاق فطلاق الهادل المكرة المكرة المخت السكران ونكحهم ورجعتهم أن يردوا هذا الباب اعتاد عصر الخضب والإختيار وعديد العبارة الصدرة منهم، فلو أراد شخص أن يقول لزوجته يا عالمة فسبق الثانو فقال أنت طالق فقد وقع صلاقه عندهم وعلى ذلك الإمام الحنفي قال اعتبارا بأن القصد أمر باطل لا يوقف على عليه فلا يتعلق بوجوده حقيقة بل يتعلق بالسبب الظاهر الدال عليه وهو أهلية القصد بالعرض والبلوغ ونفي الباب هم يرون أن الطلاق يقع الطلاق يقع الرجل ما كان لا ليس مختارا سبق لسان سبق لسان هنا الاختلاف في هذا الباب ولذلك الجمهور يرون انه لو قال لامراته يا يا اراد ان يقول لها يا علماء او يقول لها او يقول لها انت يعني متهوره يا متهوره فقال يا طالب واقسم انه ما اراد الطلاق وجاءت القرائن يثبت ذلك وطبعا احنا عندنا دليل يرجح ذلك قال الجمهور لا يقع الطلاق طب الحنفيه قالوا لا يقع الطلاق لان الحنفيه يفرقون بين الاختيار وبين ايش وبين الرضا يفرقون بين الاختيار وبين الرضا فهذا عندهم اكراه واكراه طبعا لما قال لها يا متهوره سينطلق فهنا اكراه الان لكن اكراه المرجئ على ما طبعا هذا إكراه. أكراه غير فإذا قال, قال لها بدل ما أن يقول يا متهورة قال يا طالق وقع الطلاق الحق أن نقول بأن هذه المسألة فيها, فيها نظر كبير لحظة أحمد أنا بس. أنت من درس ماشي. <تصفيق> بدل من أن يقول يا متهورة قال يا فقد نقول بأن الاختيار, الاختيار غير موجود هنا أو قل الربع غير موجود، الاختيار, موجود الاختيار موجود يعني هو يقولون الاختيار فاسد لكن هنا الـ الـ إذا أراد الشخص في ظل الإكرار غير ملجئ في هذا الباب يكون صحيحا مع الإكرار غير الملجئ الاختيار يكون صحيحا مع الإكرار غير الملجئ فهنا الآن هو هو يعني الإكره وأكره نعم على على ذلك بسبق اللسان فهذا إكره ملجم فهم يقولون إذا يقع حبيبي رضي الله عنك يا والله أيوان نمري كيف حالك وكيف حال صعد عندك في أشعارك ورأسك وكتاباتك نعم يبقى إذا الأحناف يقولون يقع يقع الجموع يقولون لا يقع طيب المرأة جاءت لزوجها وقالت له والله لا أقبل ولا أريدك حتى تتغزل فيه يعني أنا أريد أسمع كلاما طيبا حلوا منك فالرجل يعني انصاع وقال لها ما رأيت تلألؤا مستتلأل نجمك ما رأيت قمرا يعني يستنير يستدير أمام عيني غيرك قالت لا ما أرضى حتى تقول أنت خلية طارق أنت خلية طارق فقال أنت خلية طارق ويحسب أن هذا غزل يعني يحسب أن هذا غزل وأن لغات العرب تختلف فقال له هانتك لي طلق فقال الحمد لله نجاني منك وقع الطلق ذهب يبكي إلى عمر المخطاب رضي الله ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لعمر الخطاب حدث كذا وكذا فحلق. فعمر أخذ الضرة وقال اذهب فعلوا رأسها بهذه هي امرأتك وردها عليك وردها عليك فشوف هذا الفارق بقى هنا يرون أنه لما قال لها أنت خليها ليها اختار ولا ما اختار قد يكون راضي بذلك عليكم السلام وبركاته فهو هنا الآن يكون في ظل يعني الاختيار هنا الاختيار في ظل إكراه غير مرجئ في ظل إكراه غير ملجئ. سبق اللسان أو الجهل هنا إكراه نعم لكن إكراه غير مرجئ لذلك قالوا يقع الطلاق على ذلك يقع الطلاقنا وتعلق بسبب ظاهر وهنا قد قصد العقد وقصد العقد هنا معنا الرضا والاختيار عند الجمهور قصد العقد قد يكون رضا دون دون اختيار عند عند العلماء نختار هنا مع مع اكرام مع اكرام غير ملجي لما اختار مع مع اكرام عندهم يكون صالحه فيقع الطلاق ولذلك هم يقولون بأن السكران يقع السكران يقع السكران يقع اطلب ولانه وإذا عارضوهم وقالوا له ليس لهم قصد صحيح قالوا لا, لا يعدم العبار والحصاكي الحنفي قال ولا يشتاط العين بمعنى الإجابة والقبول فيما استوي فيه الجد الجد والهزل. ولا الهزل ولا حديث جاء في ذلك مثل الطلاق والنكاح ولم يحتاج جنيا وبه يفتى يفت... لم يحتاج يعني المسألة لا تحتاج إلى إلى مسألة اختيار عنده، وأما العقود المريه اللي يشوف عقود النكاح وعقود وأخذ... وطبعا نقول الجمهور الج... الجمهور يرون أن الطلاق استقرار يقع لكن ليس بنفس مفهوم الأحنا الحنقية لا معناتهم يقولون بأنه عادم الاختيار يعني أوقع الطلاق عادم الاختيار مع سكره لكنهم قالوا إيش؟ قالوا هذه من جريرة فعله يعني, يعني تفسير وقوع الطلاق السكران عند الحنفية غيرت في التفسير وقوع طلاق الطلاق, الطلاق السكران عند الجمهور اما في العقود المالية يعني في الاجارة في البيع في غير ذلك فاشترات فيها الاختيار يعني عند الانعقاد موجود متوفر عند الحنفية يقولون لا بد من الاختيار مع الرضا لا بد ان يكون هناك اختيار وطبعا شاءت صحتها لصحة الاختيار هذا أن يكون الرضا فاذا فإذا إذا اخترنا الرضا مع الاختيار دون الإكرار عن المرجع والمرجع فقد صح العقد يعني عقد وإذا انعدم الاختيار انعدم العقد وأصبح باطلا وأما إذا وجد الاختيار وانعدم الرضا يكون العقد فاسدا ليس الفرق بين باطلا وفسدا يبقى متى يكون العقد عندهم عرض البيع عرض الاجاره يكون باطلا متى يكون باطلا إذا عدم الاختيار إذا عدم الاختيار ان عدم العقد اصبح اصبح الب... باطلا اذا عدم الاختيار ان عدم العقد صار عصب الأمر عندهم وكان العقد باطلا واما إذا وجد الاختيار وانعدم الرضا لو قصد الفعل فان العقد يكون فاسدا وش الفرق بينهما الفرق بينهما أن الفاسد عندهم يصحح الحمد لله أعتذر نعفوهم الفاسد عندهم يصحح أما الباطل فلا الفاسد عندهم يصحح وأما الباطل فلا لا يصحح ترى صراحه من اهميه المكان بالنسبه لمساله العقود يهديكم الله اصحبا لكم يهديكم الله وستركم يهديكم الله وستركم الله لا امان فالفاسد صح والباطل لا يصح أما الجمهور فاشترط وجود الرضا فقط أي أن الرضا والاختيار عندهم لأنهم ما عندهم الرضا والاختيار كما قلنا عملتان أو وجهان العملات الوحيدة أهديكم ناصرون جميعا جزاكم الله عنا كل خير إلا إذا دل الدليل الذي أتى, أتى من الخارج فخص شيء شيئا شيء أو خص عدم اعتباري في عقد خاص كما كما في الهزل لأنه قد يعارضونا بإيشه بأن رجل ابتسم لزوجته راضيا فقال أنت طالك ضاحكا قلنا نعم الدليل جاءنا الدليل جاءنا الفاسد والبطل عند الجمهور سألت نعم عند الجمهور عند الجمهور واحدا لكن عند الشفائية الأحناف لا والأحناف أيضا عندهم الباطل والفاسد في العبادات سواء لكن في المعاملات لا يختلفون فهم يقولون قد جاءنا الدليل الخارجي وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم قال, قال قول النساء ثلاث جدهن جد وهذهن جد جدهن جد وهذهن جد, جد والحنفيه يفرقون بين العباره الصادره ممن له اهليه والموضوع للدلاله على, على ترتيب الاثاث كبعت طلقته وقصد العباره دون قصد الاثر المتولد عليه هو الاختيار اختار وقصد العباره لكن لم يقصد الأثر المترتب عليه فعندهم الرضا هو قصد العباره مع قصد الاثر المترتب قصد العباره مع قصد الأثر المترتب يكون ركن في وهو شرط, شرط العقود وليس شرطا للأخذها التي في يستوي فيها الجد والهزل الطلاق لأن الدليل عندهم في هذا عند الجمهور الدليل جاء وهم عندهم في التفريق بين الاختيار وبين, وبين مسألة المسألة القصد واتفقت كلمة العلماء على أن حل الأموال أموال الناس بعضهم لبعض حتى تحل هذه الأموال وجب وجود الرضا وجب وجود الرضا ودب وجود الرضا لعموم قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن طراد منكم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن طراد ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه أو قال لا يحل الامرئ من مال أخيه إلا ما طاب به نفسه ولذلك في التصرفات العامة اختلف الجمهور الحنفية ايضا في مسألة الرضا فلاه الحنفية لأن الرضا شرط للصحة العقود التي تقبل الفسخ الرضا اللي قالوا الرضا شرطه الرضا والرضا هنا قصد العبارة مع مع مع قصد الاثار المترتبة قصد العبارة مع قصد الاثار المترتبة عليه فالحنفية قالوا شرط لصحة العقود التي تقبل فسخ لعقود المالية من بيع وإجارة ووكالة وغير ذلك فلا يمكن أن تصح إلا مع التراضي والنص فيها ظاهر بقوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع من التراض إنما البيع من التراض يعني لا تصح إلا مع التراضي وقد تنعقد المالية لكنها تكون فسدة شوفون ليش؟ لأنه, لأنه في بيع المكره قالوا ينعقد العقد لكنه فاسد وإيش عندهم في هذا المب ماذا يفيد؟ يفيد أنهم يقولون الفاسد يمكن تصحيحه نقول الإرضا صح العقد وهذا يفيد جدا في الـ في الـ في الشروط التي ترجع عند الجمهور على العقد بالبطلان وهذا مفيد جدا في الشروط التي ترجع على العقد بالبطلان فالشروط التي ترجع على العقد بالبطلان والحنابلة أخذوا كلام حرفيا لكن ليس اتفاق في التأصيل لكن عند التطبيق عند التطبيق قد وجد الاتفاق فقط عند التطبيق نعم فقالوا بأن الشرط الفاسد وإن كان يرجع على العقد بالبطلان هنقول لو العقد في جانب يصح ونحصح الفساد الموجود فيصح العقد بذلك يعني يقولون لا نسقط العقد هذا الذي يقوله الحنفية في هذا الباب قالوا ان العقود هذه لا لا تصح الا مع التراضي وقد تنعقد لكنها تكون فاسدة كما في بيع المكره كما في بيع المكره فبيع المكره يقول العلماء الحنفية في بيع المكره العقد فاسد وما يقولون باطل يقولون العقد فاسد وليس العقد إيش بطلا باطلا، وعندائهم ترى ما قالوا العقد فاسد معنى ذلك معنى ذلك أنهم يقولون الفاسد صح والبطل والباطل لا لا يصحح. ولذلك يقول يقول من غناني. لا ولأن من شروط صحة هذه العقود التراضي. طبعا فتح القدير تعرفونه ابن همام ابن همام فتح القدير الهدية مع التكملة فتح القدير فيها ما فيه من من العلم الغزير حي هلا به في هذا الباب. ابن همام شمس عند الأحناف. ولأبتروح نو أي البيع يعتمد القصد صاحب للكلام ويعتمد الرضا. يعتمد القصد تصحيحا لكلام ويعتمد الرضا لكونه مما يحتمل الفصل بخلاف الطلاق. ولذلك عند الحنفية احفظوا دي بدل ما يكون كل اللي مضى يتعبكم لأنه هو تفصيل بديع جدا حتى تفهم وقت النزاع اين محل النزاع بين الجمهور والحنفية لكن الحنفية جملة يسيرة هم يرون بأن كل العقود المالية تنعقد بدون الرضا كل العقود المالية تنعقد بدون رضا احنا قلنا الرضا وطيب النفسي الرضا وطيب النفس وانه قصد العبارة مع قصد الاسر المترتب عليه هذا معنى الرضا عند العلماء فهم يقولون بان عقود المال تنعقد بدون رضا لكنها لا تكون صحيحة تنعقد بدون رضا فتكون فاسدة فلا تكون صحيحة ولذلك يقول امير باد تشاه الحنفي وينعقد بيع المخطئ نظرا إلى أصل الاختيار ولذلك وحتى في الطلاق تعرفون العجب يعني هم عشان تعرفوا وقت النزاع وين بين العلماء الجمهور النزاع وين لما يأتي أنا أضرب لكم مثلا في مسألة الطلاق ستعرفون الفرق عشان يكون واضح علميا دخل زيد على امرأته فوقفت على على على النافذة على الشرفة وقفت على الشرفة وهي كانت هناك احن بينهم فوقفت على الشرفة فقالت إما أن تطلق وإما أن ألقي نفسي من هذا من هذه الشرفة إما أن تطلق وإما أن ألقي نفسي من هذه الشرفة أو يعني كان ينام وهو ينام تأتي قم لو رجل طلق قم فطلق يا رجل قم أنت لو كنت حقا فيك وعليك فأنت تطلق رجل يريد ينام يا بنت الحلال يعني حل عن سمايا اليوم والآن لأنني في إجهاد شديد جهيد أريد النوم فما تركته حتى قالت له فالرجل أراد أن يدفع عن نفسه هذا الباب بس شوف السرير هناك ده ابو فادر الجديد فيو ده كان كان عندها كان تحتها تحت ام ناس فهنا هنا يقولون هو طلقها بايش ما في رضا صح ما في رضا ما في رضا لكن اختار اللبز اختار لفظ فقالوا اختار اللبز هو هو اراد ان يدفع عن نفسه هو مش راضي لكن اراد ان يدفع عن نفسه وده اكراه لكن اكراه الموجب فلما اراد ان يدفع عن نفسه دفعها بالطلاق وهي لا تندفع الا بالطلاق فيقع الطلاق فهمتم؟ فهنا هنا أراد أن يقول بأنه حيث تبيع المخطئ يصح ما أخطأ قالوا نعم هو أخطأ لعك من الرضا الآن اختار ولم أختار اختار يبقى إذن يصح يبقى إذن قصود العقود المالية عند الحافيه والذي أراد أن يراجع صاحب الكتاب في هذا الباب على أن على أنها تنعقد بدون الرضا تنعقد بدون الرضا لأن الكلام صدر عنه باختياره وعنده أهلية كاملة، عنده أهلية كاملة، فيصح العقد لكنه يكون فاسدا. شوفونا الآن، والفرق بين فاسد والباطل كما قلنا تصحيحه، وهذا كله في العقود التي التي تقبل الفسخ، وأما العقود التي لا تقبل فسخ، فريضة ليس شرطا في صحتها ولا له أثر فيها. وذكر منها الطلاق والنكاح ذكر منها الطلاق والنكاح والعتاق والرجعه والحلف بالطلاق والعتاق الذار والالاء وغيرها اما أما جمهور الفقهاء فعبارتهم بين التصريح بان الرضا اصل واساس شرط لصحة العقود فعلى ضوء ما صرحوا به اذا لم يتحقق الرضا إذا لم يتحقق الرضا في العقود لا ينعقد العقد سواء كان ماليا او مالي سواء كان ماليا أو غير مالي. الرضا أصل أصيل ركن راكين في تصحيح العقد. سواء كان طلاق نكاح سواء كان رجعة. سواء كان بيع شراء وكالة لابد من الرضا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنما, إنما أسلوبه حصر وخصر إنما البيع عن طراد إنما البيع عن طراد ولذلك قالوا الرضا أصل أصيل أساس في صحة العقد ركن الرقيم في ذلك ولذلك قالوا إذا تحقق الرضا تحققت الأثار ترتبت الأثار الشرعية عليه بأن يكون بكامل اختياره دون دون أن يكون مكرهاً فصح ولذلك عيوب الرضا عند عند الجميع لكن مع التطبيق أيضا يأتي الخلاف بين الحرفية بين الجمهور عيوب الرضا أنه المخطئ الثلق بالجمهور الأحناء والحنفية فقالوا حتى عقد المخطئ وإن كان فسدنا فأصح الإكراه والجهل والغلط قال لها يا حبيبتي قال لها يا طليقتي ويقول لها يا حبيبتي يعني ينادي على زوجتي يقول يا حبيبتي فأخطأ فقال يا طليقتي لا يقع الطلاق لا يقع الطلاق لكن الحنفية يقولون لا قاع للفارق طبعا كمخدنا للفارق بين بين بينا مسألة الرضا والاختيار صونا عيوب الرضا الإكره والجهل والغلط لو أكره على على الطلاق لا قاع الطلاق لو أكره على البيع والشراء لا يصح إنما البيع عن صرط رفع علومات الخطأ ونسيان ومس عليه ومس عليه والجهل أيضا الجهل أيضا رافع, رافع. كتب العقد واجهله لا يعلم الصح ما. ما يعلم كتب على مسأينا نا طالق ومسأينا دي ذات زوجة طب طب مسأينا طلق وثلاث مسأينا زوجة يزهل لعم أو أخطأ جهل فلاق وايضا الغلط وصفي لسان لا لا العقد لا يصح ذلك عند الجمهور دعك بكلام حنفي الآن وأنه يقال يختل القصد بخمسة أسباب سبق اللسان والهزل والجهل والإكراه واختلال واختلال العرض فلما ما يتوفر الرضا فلا صح أن يكون العرض يعني صحيحا وهذا على الخلاف هذا على الخلاف بين الجمهور والحنفية وكما قد أثر الخلاف جذلك هو مسألة تصحيح العرض و. وهذا كما كنا ينضح لك على مسائل كثيرة من الشروط التي يمكن أن ترجع العقد بالبطلان وترى أن الأئمة يصححونها نقف عند هذه لأنها مسألة خطيرة أرجو أن أكون وقفت عندها بجلاء لأنها من الأهمية بمكان يترتب عليها أعصاد كثيرة جدا في هذا الباب على مسألة الصحيح العرض عند الجمهور عند الحلفية أو فساد العرض في الفرق بين الصحيح وبين الباطل وبين الفاسد عند الجمهور لا قاعدة الحنفية. لو في أسئلة تفضل. الزوج قال الإنسان الشرفة لا قاعد لا لا يقع تلاق لا يقع الطلق. عند الجمهور لا يقع تلاق عند الحنفية لا يقع تلاق عند الحنفية قانون الطلاق وقع نعم. راح فين الثالث الله يهديك راح فين الثالث <تصفيق> إخوانا هؤلاء أهل الفضل أهل السعودية واليمن وأهل الجامعة لأنهم لهم حق علينا فنسأل الله أن يغفر لنا أننا قصرنا معهم لكن الحمد لله هم يستطيعون الدخول إلى المكسر ويستطيعون الدخول إلى الفيس فهذا أفضل من الزوم مشاكل الزوم كبيرة جدا وغرف مش دي موت مش غرف علم دي غرف موت مش غرف, مش غرف علم رجل الله عنك أنيس يا ابني يا بنتي فين الثالث أين الثالث يا انس طب حفله التنظيف عندها حفله التنظيف عندها معدات تلحسين الثالث وين مش عارف بص طب الثالث وين كان موجود بجنبي انه كان هنا شوف هنا كان جنبك شيل لا روحناه. هذا الله عنك يا بلوريد. هذا هذا هذا من فضلك وأدبك. هذا المذاق لا شيء تام لأن هذا مذاق يلزم الطلاق حتى لو طيب. ما اشرب نعم بفضل لاله أما ام امال لما قلت القطه البيضاء وعيون الزرقاء ما هي هذه بنتها بنتها بنتها ام اختو اختوم ها اه, آه اختوم ها هو حلو وبرضه المشكله كبيره دي لاله ما نخلص نخلص من دول اللي ند دي خلاص ها فريدة هل يقع ترقي إذا قال لزوجته لا لا تعتدي للبيت لأن الح لكن الحقيقة هو يريد زوجته أن تذهب لا لا لا يقع ترقي هذا تفريدة ده... لا يقع ترقي آمين آمين جزاك الله خير شكر شوف نتطلع يحفظنا ونعمل يعني نستحضر دائما حديث امراه سقط بغي سقط كلبا ماءا فغفر الله لها الله المستعان الله المستعان وياكم والله كلها موجوده الان تريد التعلم نعم هذا صحيح دولان كذوب الله اليك ورفع الامطام شكرا كم لك عند ربك من خير انت فيه وخير تسعى اليه وخير تشير اليه نفع الله بك نفع الله بك نفع الله بك القطر باثره طيب إذن قد انتهت لو انتهت هذه مسائل العقود مسائل مهمة جدا وقلت لكم دائما الفقه يظهر في الطلاق والحيد فأكون على عليها أي, أي قطة سمراء التي هي بالعون الزرقاء الآن والله يبقى إن شاء الله بعد الدرس الله يبقى الأمر لأنه كده انتهينا بفضله مثلا أنس هو الذي اعتني بهم جميعا عشان تعرفوا أنس ويقول باقي أنه هو اللي بيعتني بهم جميعا لا ينام, لا ينام إلا معهم وهم يعني طرفوا كده انا جعل القط الكبير جعله كلبا بيفعل معه أفعال الكلب بالضبط مش ممكن يعني روضها ترويضا عجيبا سبحان الله بركة دلات على السؤال دلعب دلعب دلعب شوف هاد فرط اثنين من هنا نشوف الآن الآن حسنت التوظيف.